أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم رب بكن أعلى الذي خلق فسووا والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى فجعله جزاءً أحم.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 سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصنى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلع من تزكى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 صدق الله